وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولاد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 واذكر أخو عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله, ألا تعبدوا إلا الله إن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 بِهِ به ولكني أراكم, ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به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 ما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى واللوا إلى قومهم غضين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من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 من عذاب أليم، ومن لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين، أو لم يروا أن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 قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفون تصبر كما صبر أهل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من